هُوَ الَّذِي قَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ يحلم ما يجيج في الأرض وما وَمَا كُنْتَ نِمَامْ كُنْتُ اللَّهُ بِمَا صَنَعُونَ ظَلَمُوا له ملك السماوات ولو وإلى الله ترجع نموه نولج يولد النهار في الليل وهو واليم بذلك